الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أخفصنا وسيئات أعمالنا من يهدن الله فلا مضل له ومن يهدن فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد هو رسوله يا إله الذين آمنوا انتقوا الله حقا تقاتل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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالا ويرخير لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز قوزا عظيما أنا وإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر القمر محدثاتها وكل محدثة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى سبقت كلمته أن يجعل الكل مصلح أعداء يبغضونه ويتمنون موته وفراقه وذلك أن العلماء ورثت الأنبياء في العلم والابتلاء والابتحان قال سبحانه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض سخر فسق القول امورا وقال جن في علا وكذلك جعلنا لكل نبي علوما بين المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا ذكر اهل السير ان له عبد الله بن الحب يلي اليملي كان يهوديا فأظهر الإسلام نفاقا وخداعا وصار إلى أهل مصر فأوحى إلى طائفة منهم كلاما اخترعه من عند نفسه أبلاه الشيطان عليه مظلونه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعود إلى هذه الدنيا كما سيعود عيسى بن مريم في آخر الزمان فإذا عاد محمد فقد أوصى إلى علي رضي الله عنه فكما أن محمداً خاتم الأنبياء فإن علي خاتم الأوصياء وهمه الأكبر أن يطعن في خلافة عثمان رضي الله عنه وأنه معتد في ولايته ظالم لعليه فأمر أهل مصر أن ينجر عليه وذلك بالطعن على الأمراء الذين عينهم عثمان رضي الله عنه وأمرهم أن يظهروا ذلك على سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المكر حتى يستغيروا قلوب الناس فافتتن به بشر كثير من أهل مصر وكتبوا إلى جماعة من عوام أهل الكوفة والبصرة فتمالقوا على ذلك وتكاتبوا عليه وتواعثوا أن يجتبعوا في الإمكان على عثمان وأرسلوا إليه من يناظره ولكن أمير المؤمنين عثمان لم يعني هذا الأمر اهتماما كبيرا وذلك أنه كان يعلم بإخبار النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه سيفتن ابتلاء عظيمة من ذلك أن أبا موسى الأشعري لما فتحت باب لعثمان قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك في الجنة على بنوى تسيبك فقال عثمان الله مستعان فعن عبد الله عمر رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة يقتل فيها هذا المقنع يومئذ مظلومة وكان عثمان إذ ذاك مغطيا رأسه قال ابن عمر فنظرت فإذا هو عثمان قعقان وكان أمر الله قدراً مقدوراً فقد جاء قبل من مصر على صفة معتمرين يريدون الحج وهم يخفون في أنفسهم أنهم يريدون إزاحة عثمان عن منصف الخلافة لما اقتربوا من المدينة أرسل عثمان علي من أبي طالب يجادلهم وكانوا يعظمونه ويبجلونه وخرج معهم جماعة من أشرافهم فلقيهم وهم من جُحفة فردهم وأتنبهم وشتبهم فرجعوا على أنفسهم في الملابة وقالوا هذا الذي تحاربون الأمير بسببه وتحتجون عليهم به وناظر علي بعضهم وسألهم ماذا ينقمون عليه فذكروا أشياء منها أنه حب الحمار يعني أنه حد حدود النابل وأنه حرق المصاحب وأنه أتم الصلاة بمنا ومكة وأنه ول الأحداث جعل صغار السن مولادا وأنه أعطى بني أمية أكثر من الناس فأجاب علي بن ألي طالب فقال أما الحما فإنه حماه لإبد الصدقة لتزمت ولم يحمي ذيري به ولا, ولا لغنمه وقد حماه عمر قبله وأما المصاعف فإنما حرق ما وقع فيه اختلاف وأبقى المتفق عليه كما ثبت في العرضة الأخيرة وأما إتمامه الصلاة بمكة ومنا فإنه كان تأهل بها ولو الإقامة فأتمها وأما توليه الأحداث صغار صف فلم يولي إلا رجلا سويا عدلا وقد ولّى رسول الله صلى الله عليه وسلم عتّاب بن أسيد على بكة وهو ابن عشرين سنة وولّى أسامة ابن زين وهو شاك دون العشرين حتى طعن فعب بعض الناس من إبارته قال علي وأما إيخاره بني أمية فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤثر قريشاً على الناس وافترى بعض أهل مصر على عثمان أنه كتب كتاباً يأمر فيه بقتلهم واختروا على الكتاب طابعاً بخاتم عثمان فزعموا أنه بذلك يريد قتلهم فلما أتوه قال عثمان بينة علي بذلك وإلا فوالله ما كتبت ولا أمليت ولا ذريت بشيء من ذلك وإن الخاتم قد يزورت فصدقه بعضهم وكذبه الآخرون فضاهروا برجوع إلى أهليهم أيام قليلة فهم رجعوا إلى المدينة سعباً منهم أن عثمان يريد قتلهم وكذبوا الله فكان عثمان يصلي بالناس ويخطبهم ويذكرهم بالله ويؤلمهم فخطبهم يوماً فقال يا هؤلاء الغرباء الله الله, الله ان اهل المدينه لا يعلمون انكم منعنون على رسال محمد صلى الله عليه وسلم فامح خطا بالصواب فان الله لا يبحو السيء الا بالحسن ولكن القوم لم يعجبهم ذلك فثاروا عليه وحصد الناس وضادوا عثمان حتى انقطع وضادوا عثمان حتى حتى انقطع عن الخطبه وحمل عليه الى داره استمر الألم بأمير المؤمنين عثمان حتى امتنع عن الخروج إلى المسجد لبابه من ألم ومرض فكان يصلي بالناس رجل من قلاء البغاة الظلمة وهو مع ذلك فإن عثمان كان يدمر أصحابه بالصلاة خلفه هو الإمام المخالي في الصحيح عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على أثمان وهو محصور في بيته فقال يا أمير المؤمنين إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى يعني من الحصار ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرك فقال أثمان رضي الله عنه الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب مساءتهم وكان عثمان رضي الله عنه يشرف على أصحابه وهو محصور فخرج مرة إلى الساحة فرجع منتقعا لونه متغيرا وقال لأصحابه إنهم يتعون إنهم توعذوني بالقتل آلفا ثم قال ولما يقتلونني فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم رئي مسلم إلا بإحداثنا رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد بعد إحصاره بعد تزوجه أو قتل نفسك بغير نفس فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قطر ولا تمنيت بدلاً بديني منذ هداري الله ولا قتلت نفساً وقال والله ما صرفت في جاهلية ولا إسلام ولا تغنيت ولا تمنيت ذلك منذ أسلمت ولا مسست فرقي بيميني منذ بايعت بها رسول الله ولقد جمعت القرآن على عهد رسول الله ولا أتت علي جوعا إلا وأنا أعكم فيها رقبة منذ أسلمت ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفرون إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ومن على انثارهم صار اختى اشتد الحصار على امير المؤمنين عثمان مده 40 يوما ولكن عثمان رضي الله عنه كان ينصي من حوله من المهاجرين والانصار بعدم رفع السيف والقتال وقال برقيقه وقدمه من اغمد سيفه وكفه عن القتال فهو حر وسبب ذلك أنه رأى في البنان رؤيا دلت على اقتراب أجله فاستسلم لأمر الله رجاء منعوده وشوقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ممتكلا قبله سبحانه لإن بصدت إلي يدك لتقتلني ما أنا جداسق يدي إليك لأقتلك إني أقاف الله رب العالمين إني يريد أن تبوأ بإثمي وإثمك فتكون من أصحاك النار وذلك جزاء الظالمين دخل رجل على عثمان فقال يا أمير المؤمنين أخر فاجلس بالفناك فيرى الناس وجهك فإنك إن فعلت ذلك ربما تدعوه وكفوا عن القتال فضحك عثمان وقال إني رأيت البالحة وكأني دخلت على نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو بكر وعمر فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ارجع يا عثمان فإنك مفطر عندنا غدا وقال عثمان والله له تغيب الشمس غدا إلا وأنا من أهل الآخرة وسأشهد مع النبي صاحبين الجمعة أعتقى عثمان عشرين مبلوكاً ودعا لسراويل فشدها ولم ينبسها في جاهلية ولا إسلام وذلك حتى لا تبدو عواته إذا خدم فإنه كان شديد الحياة كانت تستحي منه ملائكة السماء ثم دعا لمصحف فنشره بين يديه وهو يقرأ سورة الغاها فصلى أولاً ثم فزع إلى المصحف والناس في غلبة عظيمة فأمر عثمان من حوله أن ينصرف عنه فلم يبق معه إلا أهله وأقاربه فقال عثمان لما وصل الحليق إلى بينه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فغشوه فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل طلبوا منه أن يتخلى عن الخلافة وإلا قتلوه فأبى وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي يا عثمان إن الله عسى أن يلبسك قميصا فإن, أراد المنافقون فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخدعه حتى تلقاني كرى هذا الكلام ثلاثا ويعني بالقميص الخلافة والإنارة فامتثل عثمان من النبي صلى الله عليه وسلم وصبر حتى دخلوا عليه وقتلوه فطعنهم خميث من خبثائهم تسعة طعناتهم وقال أما ثلاث منهن فإلاه وأما سكت فلما كان في صدري عليك من الغل والحسن وأول قطرة سقطت من ذي عثمان سقطت على قوله سبحانه في المصحف فسيكي كهم الله وهو السميع العليم فلم يكن أحد من أولاء المغاكي قتله حتى أصابه الجنون جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحدا لما بلغ هذا الأمر العظيم الزبير بن العوام قال إنا لله وإنا إليه راجعون وبلغه أن بعض من قتله ندم وسترجع فقال تبا لهم ثم تلا قوله ما ينطرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ولما بلغ علي بن أدي طالب قتل عثمان طرحب عليه وبكى وسمع بلذن بعض من قتله فتلا قوله تعالى كمثل الشيطان قال للإنسان الفرد وَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيرٌ مِّنْكِ إِنِّي أَغَافُ اللَّهَ رَبِّ الْعَالَمِينَ وقال سعد ذن أذي في حق من قتله إنما مثلهم كمثل من قال الله عز وجل فيهم قُل هَلْ نُنبِّئُكُمْ بِالْأَغْسَرِينَ أَعْمَالًا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صدعاً ثم رَفَعَ يَدَيْهِمْ ودع الله عليهم فقال اللهم أندمهم ثمخذهم فما مات أحد منهم حتى أصابهم جنون وكان سعد مستجاب النعوة قال تغيثة بن يمان رضي الله عنه أول فترة قتل عثمان وآخرها خرود الدرجال والذي نفسه يده لا يموت رجل وفي قلبه مفقا يحبته من حب قتل عثمان إلا تبع الدجالة إن أدركت وإلا مندركه آمن به في قبره كان تاريخ قتله رضي الله عنه في الثاني عشر من شهد الحجة سنة خمس وثلاثين من الهجرة فاستغل قاتلوه ذهاب الناس إلى الحج وقلة من حوله دفن رضي الله عنه في مقبرة البقية في المدينة النبوية في حش. كان قد اشتراه وزاده في البقيع هذه مقتقفات من سيرة هذا الخليفة الراجئ رثمانا للنورين عسانا أن نأخذ العبرة منها لقد كان في نصصهم عبرة لمل الأنباب ما كان حديثا مفترار وقال سبحانه إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو أبغى السمع وهو جديد وليعلم من يطعن في عثمان وأصحابه أنه لا يضر إلا نفسه وأنه يزينهم حسنات إلى حسناتهم وفيه يتبذل قول الشاعر قديما يا ناطح الجبل العالي ليكرمه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أجنف بين قلوبنا وأصلح ذات ديرنا واهدنا سبل السلام اللهم جنبنا في دنباطها منها وما بطن اللهم انصر المصطبع في نتيف اللهم انصرهم اللهم ارفع البلاء عنهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك